استمع إلى الجمل الآتية وأعدها ثم لاحظ الفرق مستعينا بالصور هذا طالب هذه طالبة هذا مدرس هذه مدرسة هذا مدير هذه مديرة هذا صديق هذه صديقة